إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن شرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا فتيلاً انظر كيف على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُقْتَلُونَ النَّاسَ لَئِنْ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ اللَّهُ من فضله فقد آتينا آل وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى في جهنم سئلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نارا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 وندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مضهر وندخلهم ظلا